الأخوان يكون انتهى درس الشيخ المغرب الشيخ فعد انتهى فالأخوان يكون من مكرحات أنه يقدم هذا المغرب وإن باقي شيء يكون بدل عشاء يصير نصها وكذا كان هذا النسب كان ترون هذا غير من غير من نبدأ المغرب اتبارا من يوم الغد ممكن ان شاء الله يكون برس بعد المغرب وينباق الوقت خذنا شيء يصير من الوقت لأيش. طيب تلا الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه ومن وعلى ومن والاه انتهينا إلى حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه لا يؤمن أحدكم هل هذا النفل نفي كمال الإيمان أو نفي صحة الإيمان يعني إذا نفينا الإيمان عنا الشخص في مثل هذا هل نحن نفينا عن كمال الايمان او اصل الإيمان؟, كمان الايمان وقد ياتي في الحديث نفي الايمان وتقوم قرينه على انه نفي وصحة لا نفي الكمال بمعنى انه لو هناك انسان ما احب لاخيه ما احب لنفسه بالغ في تقييم نفسه بدل من ان يؤثر غيره آثر نفسه فلا يوصف هذا لنفي الإيمان وإنما لنفي كمان الإيمان ويأتي هذا النصوص نفي وصلات لا صلاة بحضر الطعام، لا وغي يدافع والأخذان وكان في صلاة المنفرد لا صلاة المنفرد على الصب يأتي هذا النصوص وللعلماء في مثل هذه النصوص توليها إذا كان لسان بمثل الأول لا صلاة بحضر الطعام ولا وغي يدافع والأخذان لا يعي ما يقول أو ما يسمع لشدة مدارتها لذلك فالنفي هنا نفي الصحة علاف الصحة هذه الأستاذ وإن كان دون ذلك كما قال الملقم الرحيم قال إذا أمن التشويش على المظل في مثل هذا الحال فإنه يكون النفي نفي كما كذلك نظرات المنفرد خلف الصف إن كان الإنسان يجد مكان في الصف الأول وترك هذا مكان قصر فهو نفي صح وان كان بحث عن مكانه ولم يجد فهو نفي كمال هذا اذا صلى كل الصلاه منفرد منفرد خلص لكن اذا صلى بعض الصلاه منفرده بعضها حضر من أزال معه هذا الانفراد فإن الصلاه تكون على كمال وعلى على كمال بهذا وهذا الحديث كما تقدمت الشارع من قبل هو من الحديث التي جاء فيها الحث على الأخوة الإيمانية فليس المقصود هنا حتى يحب لاخيه الأخ من النسب بل هي أخوة الإيمان وهي مقدمة على أخوة النسب إذا تعارض بين الإيمان وبين النسب ولذلك لما مر مصعب بن عمير على رجل من المسلمين يأثر أخمط فقال أشتد حلاقه فإن أمه غلي فالتفت إليه قال هذه هو وصيتك بأخيك قال إنه واشار إلى المسلم اخي دونك يعني أخوة إيمانية فرقت و. تجاوزت حدود قوة النسب وقدمت عليه هذا من حديث التي جاء بها الحديث على القوة الإيمانية وبناء القوة على أن لا يكون هناك أثرة وتقييم للنفس ولكن لا يمكن أن تتحقق يعني أن يكون إنسان يحب للناس ما يحب لنفسه في كل وجه ظهرت صور هذا الحب أن يحب الإنسان يا اخي ما يحب لنفسه في أظهر صور في مجتمع الصحابه رضي الله في التنافس على الخيرات لا يكون هناك إدارة في الخيرات والطاعات لا يكون هناك فرق ولذلك جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله وسأل فأدخل أنا وأبي المسجد وتكون هناك فرجة في صف الأول قال فهل أؤثره بها اقدم أبي في هذه الفرجة سكت الإمام أحمد ثم قال أرى أن تؤثره في غيرها لكن في مسائل الطاعات ليس فيها إذا إنما يكون هذا في أمور الدنيا ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافس رجل مع ابنائه في الخروج على الناس. حتى كان الرجل يقول لابنائه اقعدوا أخرج أنا كما يرضون ويقولون الأولاد لأبيهم اقعد ونحن نخرج، كما يرضون هذا ليس من المواطن التي يكون فيها إهار الناس لتقديرهم على النفس وإنما في مواطن الخيرات جاءت النصوص في الأمر في المبادر والمسارع والمسابقة ومنافسة بذلك فلا تدخل في هذا إذا كانت معك فرصة في عمل الخير فما يقل الانسان يقدم غيري وؤثر غيري من الناس ليعمل هدفه لا أنت أحج إلى أن عمل هدفه لكن مريم في هذا الامر ينطبق عليه هذا الحديث اذا كان في امور الدنيا ولذلك جاء هذا وهذا الصحابة الله انهم كانوا يؤثرون على انفسهم في امور الدنيا بل في اول الاسلام لما هاجر المهاجرون من مكه الى المدينه وكان هناك قله في الاموال وقله في النساء كان الرجل منهم يؤثر على نفسه في ماله وفي زوجته اذا كان اكثر من زوجه قال لي اقف انظر الى احداهما التي اول امر الحجاب فايهما تحضر اطلقها ويقسم ماله إلى نصفين يقول أنظر في ابي هنا انظر ايها اعجب اليك تختار في ذلك المجتمع تمثلت الأخوة الإيمانية فيه أبرز وأوضح وأنقى وأجمل الصور فإذا كان هذا في أمور الدنيا وهم في الجانب الآخر في أمور الدين ما كانوا يفعلون ذلك ما كانوا يقدمون غيرهم على أنفسه ولذلك قال العباس رضي الله عنه كما في صحيحين لما شرب النبي عليه الصلاة والسلام وعن يمينه ابن عبار وعن يساره الأشياء يعني كبر السم فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى صاحب الحق وهو ابن عبار وجاء في بعض الرواية على يسار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر فالتفت إلى الغلام قال اتاذن يعني هذا نوعب هؤلاء لأنه من حقه ولم يكن من حقه ما ولذلك قال ابن عبد الرحيم والله انه في من هذا الحال لا يجوز تقديم من كان على اليسار على من كان على اليمين إلا بإذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام هاي بعدا ماذا قال ابن عباس نعم وحلق. قال والله لا اوثر بنصيبي لك أحد لأن ليس هذا من أمور الدنيا التي تقع فيها يرع فيها الإثار وإنما هذا من باب طلب البركة فإذن كانوا يتنافذون في الخيرات ويسارعون فيها في خلاف امور الدنيا فانهم كانوا يؤثرون على انفسهم وكلما ضعوا في الايمان هنا علاقه بين الايمان وبين الايثار كلما ضعوا في الايمان كلما صار الإنسان يقدم نفسه ويؤثر نفسه بدل ان يؤثر غيره هناك تلازم بين قوه الايمان وبين الايثار وذلك جاء في خبر ابي طلحه رضي الله عنه لما نزل ضيف بالنبي صلى الله عليه وسلم فسال النبي عليه الصلاه والسلام في تسعه ابيات يريد قرا ضيافه ضيف واحد فما يجب عليه الصلاه والسلام لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح ما تقع كافرة منها شربت ماء فهذا النبي عليه الصلاة والسلام فكهم الخلق ينزل به ضيف فيسال في تسعة أذيات ما يجد ما يضيف فينادي النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقوم أبو طلح على أنه لا يذكر شيئا عنده. فيقول انا يا رسول الله فياخذ الضيف وينطلق به الى بيته يقول لزوجه هل عندك من شيء قالت ما عندي الا طعام الصبي ما عندي الا طعام الصبيان فيقول اشغليهم حتى يناموا فاشغلته ثم جاءت بالطعام فقام ابو طلحه انه يصلح السراج فاطلعه لياكل الضيف فأكل الضيف وظن أن بطلحة هي أقل فأنزل الله عز وجل في ذلك ويؤرون على أنفسهم ولو كان لهم أصاصا كان بهم جوع وشدة وحاجة وفاق حين يقدمون غير على أنفسهم والله سبحانه <تصفيق> هناك سؤال أو في راحة وشياء هذا للشباب ذاك نعم خير نعم نيشان نيشان يليه حديث الذي يريه حديث الداد بن اوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء إن الله نعم نعم نعم نتجاوز نعم عشر. نعم حديث مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم مسلم إلا لا ثلاث إلا بإحدى خصال ثلاث التي والذاني والنفس بالنفس والتارك لذينه المفارق من الجماع هل هذه الثلاثه الحصر او يوجد غيرها ما يحل به الدم المسلم وان طيها الحصر وان نعم هل هذه الثلاث لا يحل دم ريم المسائل الا في إحدى ثلاث هل يحصر او لا نعم في غيرها ولا لا ها ما؟ مالا الناس نقرنا نعم شرابه نعم نعم لا أنا أقصد هناك غير هذه الثلاث يقفل فيها نعم نعم نعم نعم و نعم ها الساحر لكن داخل نعم ها نعم لكن أريد أن أمثلة أمثلة على ما يحل به دم المسلم قالوا حمل قوم لوف وهو وإن كان في الغالب سأخذ تحت التارك دينه نذكرنا ونهتين الزهام نعم نعم هو الثالث اللي هو المبتدئ نعم نعم نعم هو قالوا في ذلك الغالب في هذه الثلاث الحصر وغير هذه الثلاث يدخل فيها كليعمل على قوم قوملود والواقع على البهيمه والساحر ما الحرابه فيها تفصيل قالوا ان قتل او ما قتل هي الحرابه واذا بويع لخليفتين قد قتل الاخر ومن جاءكم يريد ان يفرق الجماعه ايضا يقتل لكن كل هذه داخله تحت هذه الاصول العامة لا في فرق بين القتل والمغاتل وليس كل من جاز قتله جاز قتال ليس كل من جاز قتله جاز قتال وفرقه هناك بين الأحكام الأحكام القتل وأحكام القتال لكن هنا في تعظيم الدمه وردت نصوص كثيره في مساله الدماء وتعظيم الدماء حرمه الدماء حرمه الدماء, حرمة الدماء المسلمين كما بالحديث الذي اشار الى الاب ان دماءكم واموالكم واعراضكم حام عليكم فحرمه شهر يومكم هذا شهركم هذا في ذاتكم هذا وكان ذلك في يوم الحج الاكبر في البلد الحرام في شهر الحج ومن من اشهر فهذا من تعظيم الدماء وايضا من تعظيم الدماء ما جاء في قوله عليه الصلاه والسلام اب الله أبى, ابى الله ان يجعل لقاتل المؤمن توبه وهذا من التغليب لكن قال العلماء في ذلك في الجمع بين هذا الحديث وبين قصه قاتل نفسه ان الغالب أن من تجرى على الدماء وخاض فيها أنه لا يوفق لك هذا الغالب لكن قد وجد وجاء في الحبيث يعجب ربك من رجله يقتل أحدهم الآخر يدخل الجنة. هذا يكون مسلم يقاتل في سبيل الله فيأتي رجل من الضفار ويقتل هذا. ثم يهتدي هذا فيقتل في سبيل الله فيدخل جنة القاتل من مخلوق. نعم. كيف؟ نعم. هو صحيح أن تغليضة الدم بالنسبة للمسلم عار، لكن هذا عام. أبا الله يجعل لقاتل من ذوب عام. يشمل المسلم وكان؟ أو لا؟ أبا الله أن يجعل لقاتل ذوب. قالوا هذا في الغالب، لكن من الحاله التي يكون فيها إفامة هذه أن الله عز وجل يكون يعني كتب لهذا القاتل أن يكون من اهل السعادة كما مر الحديث انه يعمل بعمل أهل النهر أيضا ما جاء في تحليم الدماء ما جاء عن جندب عبد الله رضي الله عنه أو جندب. أنه قال إن استطعت تلقى الله عز وجل وليس في ذنتك مقدار كف من دم امرئ مسلم فتح أو كما جاء وكان يوصي أصحابه بذلك فليست دماء دماغ المسلمين الامر اليسير وليست في الرخيصة وان رخصت في لقاع الارض والله المستعان ويدل على ذلك هذا الشريف انه قال لا يحب معناه انه حرم وان المسلم معصوم الدم وانه لا يجوز الاعتداء عليه ولكن مع هذا التحريم وهذه العصمه قد يكون المسلم هو الذي يجني فيرخص نفسه او يرخص أعضاء معلوم ان اليد اذا قطعت فيها نص الديه لكنه قد يصل الشيء الى شروطه من حرز وغير ذلك فتقع هذه اليد ولا تساوي خمسه دراهم كما جاء في الحديث الإسلام كفل في المسلمين الدماء والأموال وأغلى جعلها غالية أغلى الأطراف والأعضاء فما كان من المسلم فيه شيء واحد وقطع ففيه الدية كاملة وهكذا لكن قد يكون هذا الإنسان الذي تجرأ على حدود الله عز وجل هو الذي ارخص دمه فالسيد الزاني المقصود به المسطن هذا أحد الأمور التي يحل بها الدم لكن حل هذا الدم يحول دون عقبات وهو إثبات هذا الأمر لذلك من الصعوبه ومن المعادر ان يثبت هذا الامر كيف يثبت الزنا نعم, نعم. في اربع شروط نعم نعم، يعني يؤكد فيها ويغلب فيها ما لا يغلب عليها. كل قضية يكتب فيها بشهادة. إلا الزنا. لماذا؟ الزنا أعظم أو القتل. القتل، قتل الناس. ومع ذلك يكتبها بالقتل بشهادة. لماذا هنا لا يكتب إلا بأرواح؟ ها. نعم نعم ها. طيب القتل العزيز لشاهدين ما هو ها. ها. في مساله قررت لتعلق الامر بشخصين رجل واحد لتعلق الامر بشخصين في القتل تعلق في واحد ولان قتل لكن هنا بعظم امر يتعلق بشخصين و يصعب اثبات هذا الامر ايضا يعني لو شهد ثلاثة و ادوا الشهاده على ما تطلب منهم لانهم راوا ليس مجرد شبهه او راوه مع امراه او غير ذلك بل لا بد على شهاده رابحه بينه فلو أدى ثلاثة كما حصل في زمن عمر رضي الله عنه والرابع تأخر أو شك أو قال ما رأيت سمعت فقط لا يقام الحد بل أقيم على الشهود في زمن عمر رضي الله عنه ولذلك كان عمر رضي الله عنه يضرب ويجلب على زواج السر والقضية تعلقت برجل اشتهر بكثرة الزواج وربما بالزواج السر وهو المغيرة للشعب رضي يشبه في زماننا هذا ما يذكر من زواج السر وهذا كما يقولون مثل حقا مغرب تذكر وترى يعني تذكر لأنه بعض الناس يقول هذا زواج قام فيه هذا العقد ووجدت أركان وتمت الشروط، فزواج شرعي. ما فيه إشكال لكن مسألة الإعلام، لو رأيت شاب تعب هذا الشاب وما تذكر أنه تزوج، رأيت معه راه، فربما يبادل بالذهن شيطان كما قال النبي عليه من, من ابن يبادر الى الذهن انه يعني ما شروط الزواج لكن لما يعلن النكاح كما امر النبي عليه الصلاه والسلام لا يكون ناشئا اليس كذلك فهذا من مساوي نكاح السفيه يكون نكاح غير صحيح ويكفي اعلان لو اعلن في جماعة الرجال وجماعة المراه وعرف ان فلان تزوج اعرفنا لكن فرق بين مثل هذا الاعلان وبين امور اصلا تقضى في السر والتيب الزاني وقد يقوم مقام ويقوم مقام شهود الاعتراف يقوم مقام شهود الاعتراف جاء ماعز واعترف على نفسه فرده النبي عليه الصلاه والسلام ثم جاء الثانية فرده وجاء الثالثة فرده وجاء رابعة فسأل يستهمونه في عقله قالوا لا فأمر رجل من أصحابه النبي عليه وسلم والسلام أمر, أمر رجلا من أصحابه أن يستنكهر يشمه سكان فما وجه فيه شيء فاحتاج النبي عليه الصلاة والسلام ان يساله السؤال الصريح بفعل فسأل فأجل فيقوم الاعتراف مقام الشهود وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام فاعترفت فردها النبي عليه الصلاة والسلام إذهب حتى ترأي ثم جاءت مرة أخرى قعد ما وضعت قال إذهب حتى ترضعين جاءت مرة أخرى قال لها حتى تبين فجاءت في المرة الأخيرة من قرابة ثلاث سنوات أو أقل بيخير ومعها الصبي بيده في اسم الخرس يقول استغنى عن الطعام فإذا اعترف الإنسان ولم يكن في شيء فإن هذا الإضاف يقوم مقام الشهود ولكن لا يندب إلى ذلك بل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي بشيء من هذه القادرة بل يستسر بستر الله نعم نعم وفي كل حالة فيها. في حالة ماعز وفي حالة الغامدية اعترف ماعز وما بحك عن القادرة آخر الاسلام يتشوق ويتطلع في لا الى الفضيحه في هذه الحادثة اعترى ما لا قيله انز في من ولا زيت في من وفي غامضيه ما قيلها من الليل زنا لان الامور مبنيه على سته واذا اعترف الحسان فهذا الاعتراف لا يعذب يتعلق به هو ولذلك لم يبحث شان من زنى بها بالنسبة لماعز ولا من زنى بالغنم، فالأمور اصلا منية على السر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما سمع من ابتلي بشيء من هذه قالوا رب بالستر يستثر فان فإن من يبدي لنا صفحته نقدها يا الذي يبدي ويعتر يؤكد هذا هو الذي يقع عليه لكن شخص ابتري واستثر ومعرف يبحث وعن يخرج هذه الاحاديث نعم نعم يقام الحدث الذي يستر عليه الذي اعترف يقام عليه الحد والآخر يستر عليه بل تدرع الحدود بالشبهات تدرع الحدود بالشبهات لو قبض عليه ثم أنكر ما يح عليه بالإعتراف أنه الجائع داره عليه الصلاة والسلام يرده المره والمرتين والثلاثة والأربع فكيف الذي لم يأتي اصلا فالامور مبناها على الستر والعار الفق للمراه منه من الرجل ولذلك جاء البدء للمراه في هاي النور نعم في ايهما بدل الزانه نعم بدأ بها كما يقول المفسرون لأن العار القلب للمراه منهم من نقول الآن في واقع الناس الشاب إذا وقع والشاب قايش يروه والأنثى ما يقال فيها نفس الكلام مع أنه يعني يبدأ السفر مطلوب والتعامل أيضا معها. إذا وقع الخرق لا نهون الخطأ من قبل ونقول أصلاً يعني إذا وقعت يستر عليك وكذا لا لكن أمر هذا الأمر يستر على الجميع والأمور بناها على الستر لا على القضية فالتيب مقصود به هنا الإنسان المحصن الذي سبق له الزوج إن كان قد فلق وإن كان أو كان أيضا لعنى كانت عنده زوجة فهو محصن سواء طل أو ماتت زوجته أو بقيت بذن ماته فهو مشصن إذا تزوج ولو وقع الزنا بين رجل محصن وبين امراه غير محصنه واعترف الجميع هذا يكون الحل والمراه تجد والعكس العكس بالعكس يعلون رجل لم يتزوج وترجع المرأة إذا كانت مصه نعم إيه نعم الرجل يغرم والمرأة لا تغر إلا بشروط وجود محرمها لأن هي إذا غربت من غير محرم زاد نفس الناس ولذلك يصح أن يطلق على الرجل باب تغليب بكر ويطلق عليه تيب ما في هذا الحل تيب الزاني الذي سبق له الزوج والبكر بالبكر جلده مئة وتغريبا يطلق على الرجل بهذا الاصطلاح يطلق عليه بكر ويطلق عليه تيب ولكن الأغلب في ذلك الاطلاق على المرأة والنفس بالنفس لكن هذه الامور يجب ان تضبط في القضاء وتنفيذ هذه الامور الى السلطان او من يليه من القضاه او غيرهم لأن لو كان فلان قتل ويعلم انه هو القاتل فلا يقتل لا يقتل من قبل اولياء الدم لوجود المفاسد والتسلسل كانوا في الجاهلية يقتلون إلى الجد الرابع إذا كان شخص ينتمي إلى القاتل ويلتقي هو وإياه في الجد الرابع يقتل بعد الثارة فتزيد العمور وتتسع وتكثر المفاسد. لكن إذا كان راس برأس والسلطان الذي قدل انتهى الأمر لا يكون هناك ثاران ولا طلب بي الدماء و القتل وانما يقتل الناس بالناس اذا لم يعف عنه اذا تبين هذا القتل عمد ولم يعف عنه فإنه مقتل وتارك لدينه المفارق للجمال الذي ترك دينه وكذب شكمه. ولذلك لما جاء لعلي بن الطالب رضي الله عنه وحديد أصله في البخاري وتفصيلات عند نبي في, في السنن لما جاء له لأناس دعوا أنه هو الله على الله عز وجل فدعاهم في اليوم الأول اليوم الثاني واليوم الثالث ثم حفظ خنادق ودعا مولاه فنبر وألقى هؤلاء أنه فما تدعون إلا غير قالوا أنت ربنا هذا تأكيد لأنه لا يحرق بالنار إلا ربنا يلقيهم في النار يصرون على هذه عقيدة يدعون أن عليا هو الله فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا ما أشرفهم بالنار ولقتلتهم بقول النبي عليه الصلاه والسلام من بدل دينه فاقتلوه فبلغ هذا الكلام علي رضي الله عنه قال ويحفو ما اسقطه على الحناء يعني على الزلازل سقطه يعني العباس فالنص واضح من بدل دينه فقتله لكن هذا التبديل لو انسان يعيش في ظل الدولة الاسلاميه وانتقل من اليهودية الى النصرانيه او من النصرانيه الى اليهوديه انتقل من باطل إلى باطل لكن دخل في الإسلام ثم اراد ان يهجم هذا الذي يقتل ولذلك لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام ابا موسى بشعري ومعاذ بن الجبل رضي الله عنهما بعثهما الى اليه فكان كل واحد منهم على مخالفه على اقليم فجاء اذا كان هذا في طرف ارض في طرف ارض احدث به عهدا كن بينهم تزاور فجاء معاذ الى ابي موسى وهو واصحابه جلوس وعندهم رجل مقيد ومعاذ على دابته قال ما هذا قال ابو موسى هذا رجل كان يهوديا فاسلم ثم راجع دينه دين السوء رجع الى اليهودية فقال أبو موسى لمعاذ انزل قال لا أنزل حتى يقتل قال ما جاء به في هذا الحاله مرغور قال يقتل قال لا أنزل حتى يقتل فأصر معاذ رضي الله عنه أنه لا ينزل حتى فما نزل من جبته حتى قتل هذا الذي بدل بنا والحديث الصحيح فهذا المفارق ل التارك الدين عن فارق الجماعه ويدخل في ذلك التارك للصلاه فانه كما تقدم الحديث حديث الصحيحين في مجادله عمر لابي بكر في شان مانع الزكاه قال والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكرة قال الرجل رحمه الله كما نقدم ان قتل او قتال شارك الصلاة متعين عند الصحابة ولذلك جعله الوذكر رضي الله عنه اصلا وقاس عليه جعله اصلا وقاس عليه لكن يضيق عليه ويحبس ويهدد فان صم الا قتل ويقتل ردة ويقول الشيخ الإسلام يقول رحمه الله لا يتصور أن يقتل الانسان لأجل الصلاة يحبث ويقال له طلب ويضيق عليه ثم لا يصلي حتى يقتل يقول لا يتصور عنا هذا في قلب مثقال حبه في الخرد المجيد لا تصور هذا وغير هذه الثلاث داخل في هذه الواقع على مذهيمة ومن عمل عمل قولوت داخل في الأولى والشاحة الداخل في الأخيرة لأنه في الغالب لا ينبل أو لا يتعلم هذه المهنة ولا يبرز فيها حتى يكفر بالله هذا هو الغالب في شام الساحر ولذلك ما كانوا يفكتيبون الساحر حفظ رضي الله عنها سألت الجارية السحقين قال نعم عام فأمرت بها فقط ولما أرسل عمر الكتاب إلى الآفقة نقتل كل ساحر وساحرة قال قاوي فقتلنا اليوم ثلاث سواحل الغالب انهم لا يبرزون في هذا المجال ولا يمارسونه الا وقد كفروا بالله العظيم نعم نعم الذي يتعامل معه ويرضى بالسحر فهو كافر اذا ثبتت عليها البينة أنه يتعامل مع سحره وأنه نعم. في عظم الضرر به. نعم إذا تعامل مع السحر كفر إذا رضي بالسحر كفر ولذلك ذكر الشيخ شكرا بحمد عبد الله رحمه الله من في نواقب الإسلام السحر من تعلمه أو رضي به نعم نعم ساحر يوصل له شخص ويقال له أنه يحتاج هذا العمل أو شيء أو ذلك وغالبا في مثل هذه المبقيات خاصة إذا زيدناه بالمبلغ لا أن غالب في شأن السحر أنهم لا يستطيعون الرجوع لأنهم لما كفروا بالله أخطأوا الجن الشياطين العهود الموارين ولذلك ما كانت رضي الله عنهم يعرضون عليهم التوبة والاتفاوة نعم ايه امن السحرة لما رأوا تلك المعجزة الخارجة التي علموا انه لا يمكن لبشر ان يفتن مثل هذا من باب السحرة. و لا يؤخذ بهذا لانه طولا من شرع من قبلنا هذا جانب الجانب الاخر أنه كان في شرع من حتى لو كان هذا مثل ما يقال في السجود كان في بني إسرائيل ورفع ابوه على العرش ها وخرجوا له سجدا في قصه يوسف يوسف هذا كان موجود لكن هذا من شراء ننصر لنا الشراء بنسخ هذا نعم كيف لا ما يقام إذا كان الكافر ولاد المسلمين لا يقام عليه الحد. إذا كان في المرين وإنالك جاء في الشروط العمرية أنهم يقررون على ماهم عليه حتى في شرب الأمر ولا يستعلن بها يعلم أنهم يشربون الأمر لكن لا يستعلنون بها لا يبيعون في أسواق المسلمين ولا يظهرون أمام المسلمين ولا يشربون أمام الناس ولا أيضا يجاهرون بها ويختارون بها من كذا، فيعلم يعلمها ولا يقام عليها. نعم <تصفيق> اذا شاهد اشاهد عليه الحدود وقامه البين فان القضيه ينظر في شهادته اذا لم يكن هناك ما يقال لو وتهم عندهم العداوه فان يقام لي. نعم نعم لا إذا خلى إما لمصلحة أو اعتزال فتن أمعش بذلك إذا كان يعني وجوده كما يقاله عدم سواء فهو أن يخلو وجاء الامر في حديث الفتن في آخر الزمان إذا رأيت هو المتبع شحشا مطاعا ويعجب كل ذي راي برايه جاء الاذن بالخلوه والعزله لكن لا شك ان المؤمن الذي يخالط الناس ويصلح لاذانهم انه خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصلح لكن لا يعتبر تارك الجبال قد يكون تارك الجمال وجاء في الحديث يعجب ربك من صاحب غنم براس شظيه يعني جبل يؤذن ويصلح أو بعض لكن ما فرق هذا مسلم مسلم، نعم، عندك نعم، إذا أثنا في بلاد المسلمين ثم رجع إلى بلده، واجع دينه، نعم، أي على انه مخطئ. خاصة أنه هو الذي كان يقتنى يقام عليه الحد كان بهذا يقتنى لا ما يشتر لا فاعل, فاعل قملوت ولا من أثنين ما جاء في شرط الحصان نعم يحكم برئه الاسلام والايات فيها واضحه بين انهم يحتكم احتكموا الينا ان نحكم بينهم بالشرط لكن فيما لم يحتكموا به وكان مما صلحوا عليه كما جاء في الشوط العمريه رحمه الله وطال فيها بكتابه إحكام احكام اهل الذمه اذا كان كذلك واقر على هذا فليس لهم أن يخالفوا إذا شرط أو شرط عليهم أنهم أو لهم بالخمر مثلا وغيرها من شعار دينهم يشترض عليهم كما شرط أمر أن لا يعبدوا بها ولذلك يشترض عليهم في بلاد الإسلام أنه إذا كان في رمضان ان لا يأكلوا ولا يشربوا هذا الناس في هذا حريث أنه لا يقتل مسلم كافر. لكن كان في هذا السعر لا يقتل لأنه قتل كافر لكن يقتل من الزباب الآخر هو أن للحاكم أو لوري الأمر أن يعذر إلى أن يصل تعزير القتل له ذلك ولكن ليس لأجل أنه قتل كافر و مع أنه سبق سبق الاشاره الإشارة مساله الكافر وأنه على أنواع هناك الذمي هناك المعاهد هناك المسامن فإذا كان كذلك فلا يجوز، لكن إذا لم يكن كذلك فلا يجوز الحديث الذي يليه الحديث بغريض رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم يكلم ضيها طيب انسان ما قال خيرا ولا خمرا ولا اكرم جارا ولا أكرم فهل ينتفي عنه الإمام باليوم الآخر بالله واليوم الآخر انتفت عنه الثالث ما قال خير ولا صوت فقال شرر وما اكرم جارا هذا جارا وما اكرم ضيفا بالطلق انتفي عنه الايمان بالله واليوم الآخر ها؟ نعم كقول عليه الصلاة والسلام من كان تؤمن بالله أو قال لا يحب المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث في رواية مسيرة يومين في رواية مسيرة يوم وليلة حديث مقرجة للصريحين إلا بمسرم فهذا من باب الحث على أن إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وترجو عز وجل وترجو دار الآخر ففعل هذا إذا كنت تؤمن بالله عز وجل ففعل كذا اذا كنت تؤمن بالله عز وجل واليوم الاخر فرض الله فلا تفعل كقوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما رقيب من الرضا ان كنتم مؤمنين فالذي يتعامل بالرضا لا ينتبه عنه وصف الايمان نعم نعم لا هو نص على نص على الحديث التي ورد فيها مثل لازم الان يعاد لازم يقوم ولا يستقصر في ناس على هذه الاشياء نص على انه يرتفع عنه الايمان كالظله من الغمام فاذا ترك هذه الاشياء وقعت الفعل يرتفع عنه الايمان لانه لو يعني تصورنا ان هذا الانسان من بالله واليوم الاخر ما وقع هذا لكن يرتفع عن بشرة واقعه الفعل ثم اذا ترك هذا عاد اليه لكن قد يعود اليه بأكثر من ذلك يقام في قلبه من الخوف والخشية من الله عز وجل خشية من الله عز وجل والخوف كما جاء في قلب الذي قال قالت له ابن عمه اتق الله ولا تتح قاتل إلا بحقك يقوم في قلبه بعد المعصية من الخوف من الله عز وجل والحياة منه ما يعود إليه الإيمان أكثر مما سبب ولذلك قال سعيد بن جبهير إن الرجل ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة قالوا كيف يعمل السيئه فدخل بها الجنة قال يعمل السيئة فلا يدال ينظر إليها كأنها أمام عينيه ويستغفر الله عز وجل منها ويتوب ويتقرب إلى الله عز وجل وكل ما قاد يعمل عمل تذكر كل المناصر فتقرب الله عز وجل وتعال واستغفر الله هذا من يكون هذه معصية السبب في دخل الجنة وعكس يعمل العبد الحسنة فيدخل بها النار يعمل حسنة فيدل بها على الله عز وجل ويمتن على الله عز وربما قصر في العمل لأنه عامل عامل هذا تلك الحسنة أو عامل ذلك العمل العظيم أو الجليل ثم يتكل على هذا العمل ربما قصر في العمل وترك العمل فيكون تكون هذه الحسن سبب في قوله النار قال فليقض خيرا او ليصمت كثر كلام السلف في مسألة حاسبة النفس والامساك هذا اللسان وكان ابو بكر تأخذ بلسانه يجره يقول هذا الذي اوردني للمال اصغر جارح في المنسان او من اصغر جواب هو لسان وهو اخطر جارح على اللسان فلذلك امر اللسان بان يكف لسانه كهذا العباس رضي الله لا ياخذ لسانه يقول قل خيرا تغنم او اسكت عن سوء تسير فيقال له لماذا تقول هذا يقول بلغني ان العبد يوم القيامه ليس على شيء من اعضائه أجد حنفا لغيظا وغضبا منه على لسانه الا من قال به خيرا او املا به خيرا ومن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما على الارض شيء احق بطول سجل من اللسان ويقول اظنه عطاء بن ابي رباح يقول ما يستحي احدكم هل لو نشر صحيفته التي املا صدرا هذه يعني لو كانت صحيفه صحيفه الحسنات وسيئات تكتب في صحيفه وتعرض على صاحبها اخر آخر النهار هي تكتب عليه لكن لو كانت تكتب في صحيفها ثم تعرض على صاحبها في آخر النهار لا استحق. يقول أمني استحب أحدكم لو نشر صحيفته التي أملى صدرها هذه اول النهار وليس فيها شيء من أمر دينه ولا من أمر دينه تنظر في كلام بعض منها أحيان. وربنا للوقت الطويل وهو ليس في أمر دينه ولا في أمر دنيا بل هو من الامر المنهي عنه في قيل وقال يستحي الانسان ان يقابل الله عز وجل بهذه الصحيفه فلذلك من كان يؤمن بالاخ واليوم الاخر فليستحي ان يلقى الله عز وجل بهذه الصحيفه وليقل خيرا او ليصمت ويذم الصمت إذا كان انسان يستطيع أن يتكلم بالحق فسكت عنه الإنسان يستطيع أنه معروف وأنه عن المنكر الإنسان يستطيع أن ندعو الله عز وجل فهذا سكت عن خير وعن حق ولذلك قال العلماء المتكلم بالباطل شيطان النار والسكت عن الحق شيطان اخر والموفق من نظر في الكلام وولن الكلام قبل أن يتكلم إن كان هذا الكلام له تكلم وإن كان عليه تكث وإن لم يكن له ولا عليه فالصمت في مثل هذا الموطن شكل لا يعني ذلك أن الإنسان لا يتكلم إلا بالحق. ولا يتكلم إلا ما يتكلم لأنه يحتاج الإنسان أن يتبسط يعني يتكلم في أمور الدنيا لكن لا يتكلم فيه الغالب ولذلك جعل ابن عباس رضي الله عنه ما في تفسير قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عزيز قال ينظر ما كان الأب فيثاب عليه وما كان عليه يحاسب عليه وما كان غير ذلك من اللغو للرح فإن الكلام بهذا, بهذا القول إلى ثلاثة قسم قسم للعب وقسم عليه قسم لا له ولا أهل من أشغل هذا اللسان في جمع الحسنات لا بإذهابها فإن يهاب حسنات يوم القلامة أعظم ما يدور على جرح على اليد واللسان. ولذلك، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما بالصحيح، أهل المسلمين غير من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي رواية قال المسلم يعني اللي حقق الإسلام من سلم المسلمون من لسانه ويده. لماذا؟ نص على هاتين الجرحين. الاول لانه لان الانسان اذا غضب اول ما يبادر في أي شيء اللسان السب والشتم ثم اذا تطور الامر استخدم اليد ويوم القيامه كهذه الحسنات اعظم ما يكون على اليد واللسان اكملوا حديث المفلس أتدرون من مفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال ان المفلس من امته ياتي بصلاه وصيام وصدقه وياتي اما قد شتم هذا وقذف هذا واخذ مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا على اي شيء جارت هذه الخطايا على يد قال فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته فإن فنيت انتهت وخيرا من زيئاتهم يلنطق من قطر فطرحت عليهما ما طرح في النار ويحديه ذي في السمس فيتأمل المسلم هذه الجارحة ويتأمل كلام السف فيها ومحاطة في على اللسان قال وإن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكلم جاره حظم الاسلام حقوق الجيران ومن ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما زال جبيل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يعني سيجعله من الميراث ومن ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام سأل أصحابه قال ما تقولون الزنا قال الحرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامة. قال لَعَنْ يَزْمِي الرَّجُلَ بِعَشْرَةِ أَبِيَانٍ. يعني بعشر نسخ، بعشر رؤوس. أيسر عليه من أن يزني من رأي جان. فلا تقول نفس الطريق. قال الحرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لَعَنْ يَزْمِي الرجل عَشْرَةَ أَبِيَانٍ. أيسر عليه من أن يسر بيجان. لماذا؟ هل هذا تهويل من شأن؟ هذه الجرائم لا لكن لأم الإنسان أعرف لمدخل جاره ما يعرف متى يدخل يعرف متى يخرج يعرف متى يعرف متى يسافر يعرف كثير من أسرار جاره فلذلك عبد الإسلام الجار وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لي جار يؤذي قال له فاخرج مثاع يعني في الطريق فذهب الرجل جمع متاعه واخرجه في الطريق فمر الناس عليه وجعل الناس يمرون عليه ويسالونه ماذا قال لي جام يؤذيني فشكوت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرج متاعه فجعل الناس يقولون اللهم العن اللهم اغزل فبلغ الرجل فجاء إليه قال ارجع فوالله لا اؤذيك ابدا لا شك ان مثل هذه الاريج توجد اللعن والنبي عليه الصلاه والسلام لم ينكر على الناس على أصحابه قال ذلك او فعل ذلك لان هذا الانسان عادي ايضا جاء عند البخاري في ده المفرد ان النبي عليه الصلاه والسلام قيل له يا رسول الله فلان امراه تصوم النهار انظروا لعبادة هذه المرة تصوم النهار وتقوم الليل وتفعل وتصدق يعني تتصدق كثيرا ثم ماذا قالوا وتؤدي جيرانها بلسانها يعني ما وصل هذا لسال الله ولا الحصى ولا الحصة ولا الضرب ولا الأذية إنما بالكلام وتؤدي جيرانها بلسانها ماذا قال النبي عليه والسلام قال لا خير فيها هي من أهل النار لا غير فيها هي من أهل النار ذهب صيام النهار وقيام الليل وزعته على الجيران كما جاء بحديث النهار قال يا رسول الله فلانه رأى اخرى تصلي مكتوبا فلكن لها قيام الليل. وتصوم رمضان ما ذكر لها قيام وتتطرق بأثوار من اقل ايش يصير من اللقب واللبن مشكر والشاهد هنا ولا تؤذي احدا عمل اقل من الاولى الكثير لكن حافظ على هذا الكلام قال هي من اهل جده فليست العبره احيانا بكثره العمل بقدر ما هي عبره المحافظه على هذا الكلام ولاحظوا ايضا هذا الحديث ان اللسان هنا أذهب حسنات اولى تؤذي جيرانها بلسانها فلذلك جاء في هذا الحديث كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره فاحسن اليه والنبي عليه الصلاه والسلام امر أبا ذر كان عند مسلم انه اذا طرق مرقه ان يكثر ماءها ويتعاهد جيرانك اليوم بعض الجيران يقال لا تتعاهد جيرانك لكن كف السوء والاذي عنهم وكأنهم أعداء والله المستعان قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وإكرام ضيف مما جاء به الاسلام واكد عليه وهو من اخلاق الفاضله التي لم تندرج في الجاهليه يعني ما ذهبت في الجاهليه بل كان هذا معروف عندهم واشتهر حاتم الطائي بذلك في, في الجاهليه واشتهر ايضا عبد الله بن جدعان كما يصح مسلم لما ذكرت عائشه هذا النبي عليه الصلاه والسلام اشتهر ايضا بالكرم لكنهم لكن هذا الكرم كان لأجل الذكر ان يذكروا ولذلك تقدم تقدمت الاشاره اكثر من مره الى حديث ابي هريره في اول من يضع عليه ومنهم رجل امضى ماله كله في الله وذلك ليقال جواه فيه فاذا اراد الانسان ان يكرم ضيفه فلينتبه الى هذا المال انه لا يكرم ضيف لاجل يقال والله فلان كريم او فلان يربح سمير او غير ذلك لكن يكرم جاره ويجعل له نزمة أن هذا الاكرام قرب إلى الله عز وجل يموت بهذا الحال والسنة ان يقوم الضيف إذا حل ثلاثة والسنة أيضا أن الضيف لا يثقل على من أرى والسنة أيضا أن لا يتكلف للضيف كما جاء بالحديث سلمان رضي الله عنه قال نهينا أن نتكلف للضيف ما مقر التكلف انسان عنده سعه ويجد يريد أن يذبح للضيف يذبح له شام هذا التكلف لماذا عرف. نعم نعم ما أسبح لا قد يقدم الضيف من ذلك ولا يكون تكلف نعم أنا أقول مستطيع وجاءه ضيف وأراد أن يقدم له هذا نعم هل من التكلف الذين هنا عنه ها؟ طيب من يستحضر الدليل من الكتاب العزيز ها؟ نعم نعم فجاء بعجل يعني طيب ابراهيم قالوا انهم ثلاثه قدم لهم عجل مشوي فلا يعد من التكلف لكن قد يعد من التكلف اذا كان الانسان سوف يستدين ويحم ذمته ويتكلف يعد هذا من التكلف لكن الانسان يجد مستطيع يستطيع لا يعد من التكلف ولكن اذا كان الانسان سيكرم ضيفه كما شرط يجعل له نيه في ذلك ولا يجعل مسألة, مسألة مباهاه ومسألة التفاقب من يحتسب بذلك أنه في طاعه هذا ما تيسر في هذه الليلة إن كان هناك من سؤال حول هذا الحديث أو الذي قبله من لا لأنه الذي ذكر ذكر